صد بالعذاب على من سب الصحابه صد على من سب الصحابه <تصفيق> صد بالعذاب على <تصفيق> العلماء ذهب الى انه من سب الصحابه او لعنه يكون كافرا مرتد واجمع المدماء اجماع ان من اتهم الصحابه بالكفر او بالنفاق او طعن في عدالته او في دينه يكون كافرا مرتدا مرخ من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله بن عبد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بإحسن كثيرا أما بعد مع صحيف الله تعالى حتاب الصلاة الباب الثامن والعشرون باب صحباب البيان الصلاة, الصلاة بوطار وسكين والمن عن بياننا سعيا سعيا أي خبباء وهو حتى يحفظ نفسه هذا من بشؤم وانا اعارض هذا طوله وضرره الفعاله يا ايها الذين امنوا اذا يبي الاثواب من يوم الجمعات بسعوا الى ان الله يرضى بكم بسعوا الى بالايه اي شاغل يشغلك عن الصلاة والسماع الدنيا وقول الضبارك وتعالى سعى في الارض لمسي دنيا اي ماشي ان يكون من الخبر من الاروان قال حددنا ربك ابن ابي شيء ما اسمه ايها الاخوان عبدالله محمد لافسي الكوفي صاحب المسند والمسلم معنا وفي ضبط هذا العالم من هو ايضا بهذا الاسم فمن يذكر عند ابن عمر فمن الله بن محمد الجوفي المسند الجوفي الله بن محمد ابي اسماء عبد الله بن, أسماء بن عبد الله بن محمد بن أس Vietnamese عبد الله بن محمد بن أبي الأس melts عبد الله بن محمد النبي شخص من يسمى لعبد الله لهم Поэтому في طابق الواحدة أو مشتفى الولانات عبد الله بن محمد المصدر الجوع Wil Şeyh عبد الله بن محمد بن الأسfting عبد الله بن محمد بن أس delayed هذا العبس الكوبي ابو رامس عبد الله بن محمد البكري قال لو عمرو عمر بن ثابت عمرو بن محمد بن بكير وزهير بن حارث ها ابو فيذمه النسائي قال حدثنا قال حدثنا بن عيين ابو محمد بن ديمون الهلالي كان يقول خلت الضيار فسدت غير مسودي ومن الشفاء تقضني بالسهدودين فوضعا يقول هذا هضما لنفسي بينما حدنا لو قرأ بيئا حديث أو حفظة أربعين عوية يقول أنا لها أنا أبوها وجدتها وإن لله نليل جعب وما أوتيت من العلم إلا قليل وبعل فالعلم بحور زاخر لن يبلغ الكادح فيها أخر لو أنت مشمك ستجب أخر وبعل فالعلم بحور زاخر لن يبلغ الكادح فيها أخر في العلم أعطيه كلك يعطيك ضعف وأنت من هذا الضعف على وجل الله أعلم يأتيك أولادك والعلم عزيز تذهب إليه تناله أما تقول سيأتين إن شاء الله لا يعلم ما أكدت أحصرت يا رجل يا طالب العلم أيها الطالب علما فيتي حماد بن زيد فلت فاستفد علما وحكما ثم قيده بقيدك لا كثور وكجهل وكعب الشعب أيها الطالب علما بيت حمال ابن زيد حمال السنة حمال ابن زيني. ثم قيده بقيده فاستفد علما وحلمة ثم قيده بقيده لا كهور من ماذ هور ما صاحب ايه الذي رمي بالقدر يالسو فيان يقول خذوا عن هور وطاكم طرنين لا يطاكم بطرنين ويتهن مع عمر بن عبيد كبير مع هل هذا في الدياء؟ نعم أيها الطالب علمه إيت حمادا بن زيد فاستفد علم وحيط ثم قيده بقيد أيها الطالب علمه إيت حمادا بن زيد فاستفد علم وحيط ثم قيده بقيد لاكا ثور وكجهم ولاكا عمر انا بيت معروف كجاب معروف عمر انا بيك المعتزن المعتزن المعتزن كان الشافعي يقول لو مالك وسوفيان هذا لبعين والحجنة وسوفيان كان بمكة ومالك بالمجينة عن الزوري اه إذا جاء في الإسلام سوفيان عن الزوري من زوفيان؟ لا شك ولا رايب ابن عينا السبب ايه الزوري لم يرتحل إلى الزور لم تسعفه النفط الثوري لم تسعفه النفط ليرتحل إلى الزور وبعدين الزوري كان في المدينة ومره راح الشام والصفيان كان في الكوفة والمصرة لم يتأثى للثوري أن يرتحل للزوري الزوري محمد بن غسر بن عبيد الله أحمد الله بن شامل أبو بكر مرتبق على جلالته وإنهاره حفظ القرآن في ثمانين نيلة وممكن أهدف منه بس بسرعة ممكن زي حمد بن السائب الكلب يعني حفظت القرآن في ثلاثة أيام ونسيتهم في مقدار أسبوع ما ممكن وزيته تحت الخطة فأخذت من فوق القلب بتحسن أوهاب بخضير فالآن الزهر هذا كان من الأكارم الأزواج كان ينصب اتصاع على مواسط طرقات بيأكل منها المره وأبناء السمين مليئة بالأضعمة حتى استدالت تراكمت علينا اليوم فذهب الى امير من امراض المنية فقضاء عنه عن بكره كبير ومشى المرتبط ورجع له برضو من كرام ثاني مره من جديد فقل له رجل صاحبه انا تعتبر بمرضة؟ عاد الرجل قضى دين كبير قال ابن الكريم لا يحلك التجريب لا تحديكوا التجارب الكريمي الصاحب الذي دعوت بسطة اليد لا تحديكوا التجارب فعلى يقوى هدما بالزهر طر واحد من أمراء من يوميا وقلوا أنت تكرف بالزهر وقلوا أنا أكرف دا أبا لك. لو نادى من السماء أن أحداثت الكذب لعبادي ما كده أتنزى عنها كان من واحد يقول له لو اتغررت به مرور ما اتغررت جاب حلاو الكلب له حلاو استغال عبد العبد هذا من المصر بتضع واحد تاني قال له هل سربت مره جاءت اخشى اقول لا فاصل ورد كفر انما شوف الزلال بجامل ايه يقول لو نادم نادم السماء ان الكلب حلال الزلال عمري مجم والثاني بيقول اخشى ان لا باطل شوفوا واحد بيقول فين واحد فين بس والله العظيم الزوري ده كان ايمان حق بس اخد عنه حاجه واحده يعني زي باب الايه كان يلبس لبس الجند جند ايه بقى يوتي بين اميه شوط بين اميه ما انتوا متكلمين شوط بين اميه ليسوا النبوي والسلاوي أعرفنا الجندي من بلادي الحرامين والجزيرة يجبسوا طمصان جميعنا للسيل وعليهم أحزمة السلاح والعجة وميبتل وأيضاً أظلوا ده اللي شيخهم الزهري يرسل. يرسل نحو زي ما رسيله بحده جي مسألة التدريسة فهو معبو بخليف الزهري كان يرسل الارسال ده عند الزهري المشكل بلئى انو وصل الى ارسل يكسكت اثنين خلاةه four وون Terima tis ولذلك كرر tinha مراسل السهلة من اوهى المراسل وهل من قيل به مراسله من اوهى المراسل يصلح بالشواد والمتنعات الصحيح اه ما يصلح بالشواد والمتنعات الا ربنا من يمenza انقال يقول مراسله من اوهى المراسل يعني ليصلح بالشواد المتنعات يصلح بالشواد والمتنعات عندكم عدوا لنا الذين قيل فيهم مراسلون من اول المراسل عدوا انتم الحاضر ها الزهري واحد ابو العاليه ابي يحيى واحد ها كذا زياده حسب يحيى بن ابي كثير الامامي نصر واحد عطاء مراسل من اول المراسل طب احسن مراسل عندك ما حدش اللي المسؤول أحسن مرسيل كيف أحسن مرسيل خلصنا أول مرسيل تعالوا أحسن مرسيل سعيد بن بن سيب مرسيل أحسن مرسيل لا تنسى يا عصام إن عصاما تسمي عصاما شارك الله بك لا تكن عظاميا قال عن السهري من يزوري بأحشان محمد بسم الله حضر اسمه كده أو بالنسبة لي عند محمد محمد المنزل جاء وقيد الله لله من شهاب لسه فيه أشتر لسه فيه لسه كثير سهب أسر أبو بكر الإمام الزوء المعرض عن سعيدين المسيد المسيد محمد المهزوم معي أبوان أبوان كان يقول لو اتمناني الناس على بيت ما المسلمين لو أجدت نفسي أمينا ولو اتمنوني على جاريه أمس ودأ لأحافظ القرآن لخفت على نفسي لخفت على نفسي وكان يقول هذا الكلام هو شيء كبير فقال له أولا أنت بسين هذا وخاف على نفسك ألا ألا النساء فيك تم الواحد شاب بل أبنين عشاء الله قول الله أيماً أشياء في ملك ما تخش شيخ خالص اقترب مع النساء مش مشكله وبعني بالقران بتا عليه عشان ما تدخلش انت انا اتجوزت ده انا جواز بصون <تصفيق> <تصفيق> خليك مع الناس الجامدين غيرك مبينو خليك مبينو بيت بيت التكنوليكي. أنا أريد أن أقوم بالخفزة المشاعد بسعيد المساير وثمانية أيان جلس مع سعيد المساير فأخذ علم سعيد يالي فترة ثمانية أيان فقد لو سعيد إذهب يا أعمى فقد أنزل التالي مني أنت أخذت كل شيء عيني أعلم الناس بالبيوع وأحكال بيوع وعنه أغل الإمام ملك من أبوة الميارة الإمام السعيد بن مسيد أبو محمد المسلم هو أحد المكترين أم لا؟ أحد المكترين أحترق؟ هو أحد السبعة المطهار من التابعين طيب إذا قيل في العلم سبعة الواث معن بن ليس التوريق بقولهم عبيد الله وره طاسم سعيد ابو بكر سليمان خاشن من ذكرنا الابيات لو محمد لطيله واث معن بن ليس عبيد الله وره طاسم سليمان ابو بكر سعيد ابو بكر علي رضي الله يعني, يعني عنه في رواية إرزي مكوات أنه خلال خمسين سنة ما بدتهم الصلاة الجماعة ما شاء الله طبال علم وشباك ممكن نتصادل الجماعة مفازة منهم وما شاء الله إحنا على الكتاب لنها أم سعيد المسيح أقولها خمسين سنة ما بدتهم صلاة الجماعة ومنها عشرين سنة ما شافش إلا طفل إيمان تفضل يا ايه على العنق بصوت من تغيروز رحم الله عن ابي غليره عن النبي عليه الصلاه والسلام حصل حدثنا محمد بن شانطره المزيني انا يعني بشام ايضا هيد. عن الزغليه عن سعيد هذا قلنا سعيد بلاجل وابي سلمى وصلوا 49 داوود على في ليله علي بن ابي طالب عليه السلام ما معنى ها ابن الرسول انت مش هتسمعني ها فيه ها فيها ثلاث بعده حول تحول سنه حوالي سنه صحتك ماشي صح فكره صح ها حديث جدي طيب مال حين فباب الاختصار هذا؟ ممكن يبتم لك الكلمة ولا انت عفل ايه؟ توفير الورد توفير الميلاد توفير الكرباص هم ليش جاءوا بالاختصارات هذي؟ حكمة وبعدين شوفوا الديمان مسلم يجيب لك حق ثلاث مرات أربع مرات خاصة مرات بسنان طيب ما يختصر الكلام الطويل على الله في حال قوى حقا امتهى قال وعدتني هرملة ابن يارفع تجيب المصر هذا والله له قال أخبرنا ابن وان ابو محمد قال أخبرني يونس بني يزيد ايدي علي ابن الشهاب من ابن الشهاب الزوج شيخ فرض عليكم قال أخبرني عبد الرحمن أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله يقول إذا أطيمت الصلاة فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَا وَأْتُوهَا تَمْشُوْنَا يعني عليكم السفيدة والوضع لا تذب إلى الصلاة أنت تهلو وأنت تخب خبّا وتسعى سعي إنما تأتيه وأنت تمشي ولا منات هذا لو ان رجلا باعد الخطو وهو يمشي في فرق بين السعي والهروله ومباعده الخطو لا باس به ليدرك ليدرك هكذا جوله او ربع لا باس و شهد بمعنى ما حديث ابي بركما لما جاء وهو الخط حتى حجزن بنفسه صلى الله على النبي عليه الصلاة فلما سلم قال له النبي عليه الصلاة والسلام سيادك الله فيرسل ولا بتعود لا تعود إلى والسعي والأولى لأن النفس حبث ويدهب للشواء أبو, أبو بكر وفعل خلالة بسيار الخبب وحي دب دون الصف ركع الثاني الثالث أنه أسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام وقد أدركه الركوع وهذا مده الجماهير أن الركعة ضد ركب يدركه الركوع طيب الدب وهو راكع دون الصف من السنة لكن هل تفعله أمام أي أحد تستنفل عليك ولا تلاعج تكون في أصابه الضبعي الثالث لكي لا ينكر عليك الناس دا من ادى بعض السنن المهجوره لا بد ان يمهد لها عند الناس فاشرف لو اشرف لو بعثها باوسط سهل يعلم الحكم الشيء الثاني مره لطيبكم لو كان الصب في اول مسجد في قديم المسجد وانت اخرجت من هناك مسجد بعيد طويل عريض هدوك ازاي؟ تلاقي يكون الدبل قبل الصدق قريب الصدق مش بعيد من هناك وتمشي مطمئة تتعطر وتصدق فما فعلت السنة؟ إنما تذب أبو بكرة دون الصدق يعني قريب الصدق فلما أقل له ولا تعود إنه لا يعود على إبانه على الخبر لا الدبل ولا الاعتداد بالوضع على ربنا لانه سلم مع النبي عليه الصلاه والسلام ولم يامر ان ياتي ركعه طيب النبي عليه الصلاه والسلام لما يقوم يصلي بالناس يرى من ورائه كما يرى من امامه اذا شبع ابا بكرة ابا بكرة وهو بيدب ايه نهى من فبالنبي عليه الصلاه والسلام بيشوف من وراه وهو في الصلاه ومع ذلك سأل بيقرر وحكما زادك الله يوصل ولا لا مع اني ممكن نادي روح يسأله كده هو امتى اللي ممكن صح لكن قال من الذي فعل كذا وكذا فقال النبي عليه الصلاه انا الله طب لما أجاب النبي عليه الصلاة دل على أنه لم يكن متلفساً بالصلاة لما سلم عنني كماماً عربنا إذن مدهب زمائل العلماء هو الأصح والأصور فيها قد يأتيك عن قلم ولا مثلاً ولا ذعت ها؟ بعض مدهب ولا ذعت ولا تعلمها ايه ولا تعرف احنا الان معنا ولا تعرف ولا تعرف ولا تعيد الان ولا تعود هذا ما يصحش ما يناسبش البدنه ولذلك اللفظ ده غير ثاني ولا تعود هو ارصح كلماتها لله والان ولا تعبد الا الخضر قال إذا أقيمت الصلاة وفلت أتوها تسعونا وأتوها وعليكم السكينة إيه؟ والوقار بعض الناس قالوا عليكم السكينة والفارق قال لي صحة كنتنا في البدية مروة وبعدين قالوا لزولي واحدنا دخل المسجد مروة زيب السكينة وزيب فارق ومعلقة ومكده وقلنا له إيه ما حصل هذا هو جدا أنا اتركتها عليكم السلام والفاظ فده زي كده ده تصحيح شيل معنى عليكم السلام خطوا فما ادرجتم قصصنا وما فاتكم فاتكم ايش رايكم بالمره دي مفيش عليها اي اشكال الاشكال بقى الثاني سياتي تعالى واخبئ ما سبق سياتي هنا اشكال فالليلة لم أميزي عنكم الآن فأم أدركوا وما أبهدكم فأتم يعني إنت أدركوا مع الإمام الآن ركع الدين هم بالنسبة لإمام أخيرتان لك إنت ها؟ أو ريادان طيب هذا ليس صحيح لأن في ناس كنا نفقق قبلها يعكس فيقول إني أدركوا مع الإمام هو الأخير بالنسبة بالنسبة له برضو للمأمون ويجيب ركعتين مولياتين لا الصواب كده الصلاة صحيحة وتفتيبها صحيح والراجع وأمنا في جميع قال طب الآن بركض رأيكم واحد مسافر داخل وراق مهام المقيم ما أدركش مع الإمام المقيم إلا ركع ما في صلاة الأشياء؟ طيب النسف ده حق القصر أوه. هيعمل ايه ورا التختين هيسيب ثلاث ركعات على عموم هذا الحديث كما ادركتم فصل وما فاتكم حتى بله رجش انا ادركت ركعه مع الايمان اجيب واحده بس واسلم عشان اصلي القصر اخطاء اه عملت ايه السنه كما كما قال ابن عباس إذا صلى المساقب وراء المطيب أن يتم المساقب عرضنا؟ لماذا سألت المطارقة؟ قال حددنا يحيى بن أيور والمقابلين البغداني قال وكتابة بن سعيد ماذا عهدنا بالكتابة بن سعيد لو عرفتم؟ كتابة بن سعيد لو قلتم الليلة انا ما حصبت ما ذكرناهوز لو قلتم تبنى اسموعهم ها طيب وكتابة بن سعيد ابن جميل ابن طاريب ابن عبدالله فطب البغلاني أبو رياني وابن حج علي, علي ابن حجر الجعب عن اسماعيل ابن جعب ابن ابن كبير أنصار قال ابن ايوب من ابن ايوب ابن ابن ايوب ابن ابن ايوب اللي مع نسخة يتابع صاحبه قال حدثنا إسماعيل قال أخضر العلاء العلاء بن عبد الرحمن مولى الخورة عن أبيه عن أبي غريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توب للصلاة التهويب هو النداء رضي الصلاة النداء المرضي فلا تأتوها وأنتم تسعونا فإذا قد ممكن النهي مبت عند اقامه الصلاه لكن لو قال لكن ايضا زي مثل المسلم يمشي يهرول انما يمشي عليه الوازن وزان الوقار والسكينه إخوة من الاخطاء الشائعة في هذه الايام في المسجد جعل الطاولين بين الاذان والاقامه كل ساعه ربع ساعه اصدقكم الى ذلك اصطال ليه ببقى الإنسان شغال يضح حاطط في باله إن فيه تلتساعة ها شغال هم هده من سلبيات التقويم من الألان والإطار سلبيات وبعدين ممكن يضيع نافلة القبلي ومتكئ ومعتمد على كل الساعة على ربع الساعة وما إلى الآن طيب التقويم ده في لم يفعله الى اللي هو من أداء والإطلاق عشرون دقائق أخرون الساعة وما إلى ذلك تجد الناس عبد الله كان أمام وجهك كده عشان إذا دخلت أشهد طائم النبي عليه الصلى الله كان يظهر في الناس إذا اجتمعوا عجل وقتان إذا تبطاوا تمهلوا صدق هكذا كان جنالية فلماذا نحن نأتي من أمر هذه المجد المال هذه فتحة تظهر في المساجة لا ليست من السنة قال أخبرني العلاة عن أبي عن أبي وذيرتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا فروا بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعونها وأتوها عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتنوا قال لكم إذا كان يعملوا إلى الصلاة فهو في صلاة فلا يكون فلا يأكي الشخص وهو فزع لا إنما يأكي بالنماغين وسكيلنا لكي يخشع في الصلاة فلا لا محمد دقاف نيسابوري ولا في الضميار والشير نيسابوري الشيخ ابن مغسلي قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عبد الرزاق بن نافع الصنعاني امام ثقه كتب شهير في التشريع معنا قال حدثنا معمر بن و راشد ابو عروه من اليمن مصري في البصره غير مستقر فحديثهم من يمن مستقيم بغير البصرة مستقيم أما في البصرة غير مستقيم ليه؟ لأنه كان يمشي البصرة بلا قصور يزور والدتهم في البصرة ومقره من يمن ولما بقي في اليمن زمنا أراد أن يرتهب البصرة فالناس أصيبوا بفاجعة لأن عالم كمعهر يخرج والناس يخرج ينوموا عم يسكوا فيه يشبطوا فيه فصار كمية فقالواحد له قيدوه وكان أعصر فقالوا إما معنى قيدوه فتزوجوه فزوجوه فمشاء الله راغبا في اليمن وفطيا فخر رجاء علماء منهم عبد قال حدثنا معمر عن همام لو عرفتم من همام هذا همام ابن مولام أخو من هو وارد ابن مولام قال على كل حال الإسلام دمت الصحيفة الصحيفة لأكثر منه أكثر من الإمام مسلم في الصحيفة لأكثر من قال حدثنا هذا ما حدثنا عبو غير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحديث منه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نجيبأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة وعليكم السكينة أنا أريد أن يعجب السكينة عند أخير أين أعتذر السكينة السكينة ننصر السبب إيه ها السبب ايه؟ السبب والله الشاكي هنا انا عندي منصوب في واجب الوجوب طب منصوبه صح خلوه منصوب ارفعه زي ما في الكتاب على وجه النصب هتعملوها ازاي؟ هتعربوها ازاي؟ ها. اصلا عليكم دي اسم فعل امر بمعنى انصرت عليكم قام بوسركو ونصب امر بوسركو نصب اسم فعل امر واسم الفعل الامر يعمل عمل الفعل خلاص انت هينه طيب وممكن بقى نعملها ايه بالغلط مش هنغلط برضه والنحو الجامع من الموس بيقول لك حجه نحوي. يجيب لك من تحت الارض <تصفيق> المهم يطنعك بس والكل امر سهل بعد ما تزعلوش من نحو ما تخبوش من نحو انتعرفين الاعرام اللي قال ايه وقف على حلقة ابي حيان النحو فقال ما الى النحو جنتكم لا لا ولا فيه ارغم خلي جايبا وشأنه اي سو ما شاء يذهب انا مالي ولا ولي اريد ابد الدهر يضرب ضرب زي بالامر واسمع كلام عاشق قد شجه قد طربه الدهر في فهو فيها الشجن فعارف ان ابو احيان علم ان الراجل ده طالب مساعده فزيل النح لا الى نحو جبتكم لا لا ولا فيها الرضى خلي زيدا وشاله وكان زيد ذكر المطلوب ليه كثير مما ياتي بهذه في الدروس دي اللهم و الله ساعد نرجع يا اخوان قالوا عليكم السكينه ثم ادركوا الفصله وقلنا اترككم هاتين هو لا الغلط الناس بتقول لك وانا تركتكم يعني ايه اللي صلى الله عليهما الأول أنت الأجيب الآخر يعني هذا بالصحيح هذا ماذا ماذا ماذا ماذا ماذا يعكس الشخص الركعات والتنفيذ قال حدثنا خطيبة ابن سعي قال حدثنا البضيب يعني ابن عيار عن هجام قالوا حدثنا إسرائيل ابن حارب قال والله أبو لا حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم. ابن مقسم ابن علية قال حتى ذا يشابنا حسان القردس القاف عن محمد بكر من سادات كان أعلم الناس بالتعبير والتأويل للرؤى وكان ربما لا يتجرب في أمر الفتن يخاف عن أبي هرائي ربك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دمه بب فلا يسعى إليه أحده ولكن يمسي عليه السكينته والوطار صر ما أدركت وقض ما وقضي ما سبقك وقضي ما سبقك عن إيه وفعل وأدي ما سبقت عددان معنى وكيفية ليس المراد قلب الركعات وجعل الأخيرة أولى والأولى أخيرة. لا قال وحدفني إسحاق ابن منصور هو الكوسك فما معه الكوسك ما معه لك إلا على ذلك تمام يعني هنا ما العرض هذا ما فيه هنا فقط اسمه كوسك بلغة فانس كم واحد هنا كوسك الآن كثير وإشاء الله إذا كنت مخاف قال حدفني إسحاق ابن منصور قال أخبرنا محمد المبارك العيشي الصوري قال حدثنا معويات المسلام عن يحيى ابن أبي كبير أبو نصر اليمان الذي قال لا يستطع العلم سراعة جزبين ومرسل كما من أولى المرسل قال عبد الله بن أبي قتال أن أباه من أبو أبو, أبو أو اسم أياه ابو قتاده اسمع احنا عارفين ابو قتاده بالكنيه دايما, دايما دايما دايما اسمه ايه بقى اي دعته الحارث بن ربه لا تنسى فتيق الحارث بن ربه الصحابي ولا راشه خالص ولا التبات ولا قتاده ده لا تاخذ بينك ما هوش بينك قتاده يعني القدري الذي يقول لي ذا أجمع أما أبو قتال الصحابة الجانب الحالة إبنه إبنه إبنه يعني حارسه رسول الله سبحانه معنى أبوان أخوة الله معنى, معنى الآن فطيب النبي عليه الصلاة والسلام ما حسان بن وثبت بالنقاس بن نتابه كيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ حسان وعبد الله اللي راح ولما نقول خطيب النبي يوفروا من جمعها يعني أنه يتجوا معها خطيب دي يجاوب على القضائل والمفود المفود والقضائل بما يجوا لهم منجوكه، من لهم من متكلم للسانين فيجوما يتكلم هم جايين لا يريدين فأيضا يجاوب عليهم ويعرض عليهم هو هذا خطيب النبي على السلسة صوته يكون عالي يقومون يتكلم يقدم الكلام لصح يا اخي الكلام, الكلام مش محتاج تاخير ويعطي الكلام في حضره النبي عليه الصلاه والسلام الجمعه اصل مفيش خطب في المسجد عليه الصلاه في حياتي الا عليه الصلاه والسلام عارف فالان وصلنا لامام شاعر النبي عليه الصلاه والسلام, عليه الصلاة والسلام. طيب الخطيب عرفناه الحارث اللي الصحيحين معروف لما كان يخدم عليه الصلاه والسلام. قال النبي عليه الصلاه والسلام كان النبي عليه الصلاه والسلام من شده الايياء والتامل في صبره ينعش على البعيد ومقاتله ماشي لا لا ماسكه كده ماشي كده اسند الله كما حولك الله الله كما حولك ماشي ايش عايزي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام قصة قصة طويلة معنا اخوان عابد النبي <تصفيق> عشان النبي قد رفضه ينعش في واحد معين لا تنابوا كلهم وإنما تعيبوا معنا اخوان فقال من متى يا أبا يا أبا قتلان ماذا انت أبا يا جدي قال منذ كذا وكذا يا رسول الله اتحفظك الله كما احفظك في الدمام ممكن اجيب يجيك واحد من اخوانك عايز ينام وانت ما شاء الله مهيئ له الجو مفيش داوشن مفيش شرج مع مفتوح مفيش كمبيوتر شغال ولا محمول ولا شيء انت مهيئ له الجو جزاك الله ألف خيرون جزاك الله خيرون انه ان شاء الله اخوك ينام وانت ما شاء الله يكون شغال وانت واشي كلها بأذنب والمحمول شغال والنور ولاعب ما شاء هذا ما حقوق الإخوة على معظمنا فيك كل ده ابو قتاده حافظ النبي بحرصه الكبير طيب مؤذن النبي عليه الصلاه والسلام من يعرفه واحد <تصفيق> اربعه <تصفيق> <ها> عايزين <أربعة. تصفيق> النبي صلى الله عليه وسلم اربعه لو ده عندكم الله اكبر ابو محظور بمك عبد عبدالله ربك أم مكتوم بلال ها عبدالله ربك أم مكتوم في المسجد النبو على صاحب الصلاة والسلام طيب و بلال فينت بلو لا لا معاه و هم في المسجد بها طيب ها واحد بيأذن أدن أول و واحد بيأذن أدن أدن ها بقي واعمل بها ساعدون القرم ساعدون القرم الطرب ط ر ض خلاص في مسجد قباء عمرهم اربعه ما ننساموش نعم الناس اللي قالوا محضوره ناس اللي قالوا اليوم هذا يقدمون كذا الصوت بيطلع على ما شاء الله سبحان زي الحجاب الحجر بتاعنا نسلوه من زمان من زمان من ايام الجاهليه ها اني شريفهم اليوم نسلم باكو ماسكين حجاب من الكعبه ومفتاح الكعبه بعيدين وينظفوا الكعبه ويخشوا الكعبه إلا ألا الله ربنا يكرمنا طبعا بتمنى كل درجه شرف حتى ولو انا اني احط في الكعبه جلوة. الله يستر وياد جزاك خير الله أنه وياك الحج ورؤوني قال أن أباه أخبار وحقوقتان فهل أنت بنربع مشهور بكله قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع جلادان صوتا فقال ما شاء ملكنا استعجلنا إلى قال فلا تفعل الناس يجيلك من بعيد الله إِنَّ اللَّهَمْ عَصَّبُرِينَ الله يكلم اتباع من البدع وأفضل المصدر الله أزمني يقولش إِنَّ اللَّهَمْ عَصَّبُرِينَ بيتناحن نفس الأمر خاطئ إنما أنت أول شيء أنت يأخذ السنة امشي بالدوك عايزت بعدها القطلة بس لكن أيضا مع مرعان سكينة لكن لا تجري ولا تهرون طيباً لا تقول الله اللَّهَمْ عَصَّبُرِينَ ولا تتنح نح ادخل كده بيهدوء تقول الضيج يخل اضغط اسئلة بوطة وما ما حصل لهم وما فاتك فاته ما حدث هو يا عبدية يقول ايه اخبرنا هيا يمكن يطلع من الشيوان الضعيف انت عارب اخبرنا على البنس الله رابعين يوما يوم كيف تقول ايه كان ايه انت عارب ثم والله وددنا ان يكون هذا الحديث صحيح لكن بالأسف الله الله ما وجدنا له طريقا يقوم بالأسفر. طب اقول لك عشان من لا يلومني ما المهم ما وجدنا طريقا لهذا الحديد يقوم وكمان اطلب عنا له دراسه على فكر لهذا في المسجد نصوبها وايضا مطبوع على الشبكه ضمن دراسه الاسامي والعائلات من الشيء مين كان يسمعه ومدعو له عشان بيعالجوا بالحل لا تطمئن النفس التصحيح وفي سنة دبري غير ولكن لا تطمئن النفس ابدا بالتصحيح بقى هشوف انت طلعت واستفدت الحمل ده ما اديش مشكلة ما اديش دعوه انت زي الراجل اللي قلت لك عليه الواحد لما يجي عنده اضطراب يجيب حديد ويقول ضعيف اعملوا له كده الأسبوع اللي بعده برضو حملوني كذبة اللي بعده بعد و بعد اللي بعده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أسأل الله يكون صحيح فلت الشيخ عندي اسمه يعني لم تشعب جوة لا لا أنت حسنتك الله يجب أن يكون يزاك المصير والله أسأل الله لي يكون صحيح سبعك الله يكون لما عمل الشيخ عنه قال صلى الله عليه وسلم ما شأنكم؟ قالوا استعزلنا إلى الصلاة قال فلا تفع إذا أتيتم الصلاة عليكم السكينة فما أدرككم فصلوا وما سبقكم فأدنوا قل الله قولنا كم حديث اضطرانا الى هذا طيب الله ثنا وقوله سؤال محصور عندنا هنا اقصر عندنا هنا عندنا غير عمرو السؤال محصور حديث اضطرانا الى اجتماع ها حديثا بغير حديثا بكسر تقول في حديث أبي رايلة بكتالة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا تفعلوا يعني استعجال غروال إذا دئتوا الصلاة بعليكم السكينة فما أدركهم بصدر وما سبقاتهم الفاتر يعني الصلاة اللي أدركها المأمور مع الإمام هي الأولى بالنسبة وما صلاه بعد السلام خركات المتأخذ على هذا التختيب وعلى هذا الجمهير ما لو حدثنا لو بكر النبي صلى من, من اول اسلام اول دعى قال حدثنا محويه بن هشام قال حدثنا الشيطان بهذا الاسمادي يعني الشيطان احيى ابن كثير وعن عبد الله بن ابي قداده عن ابي قداده الحديث هنا امر سيدنا بفل السائل رجباً أدركه مع المام في تخير وهو فيه, فيه وروق على السفر فهذا يأتي الآن باركعات إذا كانت عن الصلاة نعم هذا هو الصلاة بس كنا إذا صدى المسافر وراء النظيم يتم ماء فدخل هذا المسافر فأدركت الشابر مع المام يأتي بالصلاة التي صدى الله يتمنى تامة ليست مخصوة لعموم حديثة أيضا مما أدركتم فصندوا وما فاتفهم فأتف أنت فاتك أربع ركعة فصلي أربع ركعة إنتي من أربع ركعة واحدين ابن عباس وإن إذا صلى المسافر وراء المظيم أن يتم سأل يقوم بذلك الحجة بمال مصروح. مصروح هل صح حجه؟ الراجع أن حجه ممزئ وصحي وحديث من حج بمال مرصوب أو منحرق وقال له لا لبيك ولا ساعدك حديث واحد ومش معنى هذا أنه ينحرض الناس ويأخذوا المال مصرور ولمال منهوب والمال مرصوب وروح ينجبون معنى يا فهل؟ وأيضا الحديث إن الله طيب لا أقول إليها طيبة لا يتعرض على هذا لأن الحج أكثر أفعاد أكثر أفعاد مدنيا وصحيح السمع في الحج امور ماليه وامور لا شيء لكن اعتماد الحج يعني ممكن واحد ااا من مكه يسوق امام او من خارج مكه يسوق امام طب لي هناك ده ما بيحتاجش دوس كثير قوي ايه جنب الخاله انا تصدق في هذا بيان مضحك عليه ولد سلطان حج غير مميز لكن رجح العلماء و ايضا كثير من العلماء ان حجه مميز وصحيح و عنه حده التسميه عليه ابن بقى ايه شركه لكن الحج في ولادته مميز الحج في ذاته مميز قام مخرج صبوق في البدا الراجع أنه لا بأس منها إنها من باب المصرح المرسل وما لا يتم الواجه إلا بين فواجب. وما لا يتم إلا بين فواجه وهي أحسن من عدنها تجدون أحيانا ما فيش قطور فجد الصف متعرف أعرف معنا واحد بيقول عليه طب ما في زمان نبي عليه الصلاة والسلام محمد رهاز في الزمان جميع عليه الصلاة حتى في الضلاء صفوفهم مستقيمة احنا اليوم حدث ولا حرص كده لم تكن هذه الخطوط الخيوط أو الخطوط أو الألوان هذه لكن هو أصلا في السنة أن تسيط الصفوف تكون يكون العطب في العطب مش مقدم الأقدام لا. والاصلي يكون عاقد العضو في تساوي الصفوف لان انت ممكن واحد قدمه كبيره كده وواحد قدمه صغيره التسويه من العقد من الخل يعني ما زاد من الاقدام لا يكون بالامان هل السنه على اي واحد من المعاصرين مفضول ان تخطيط ده من البناء وشهدنا دعيه الله من المصالح الذي تؤدي الى استقامة الصفر انتو عندكم حديث هو ان الله لا ينظره للصف بالأعواج هو حديث ده عصر ما ليش عصر معنى قولك حديث أعواج أعواج خالي جاء الله المهم انت معمول بتسود الصفر صح واستقامة صفوفكم او لا يخاربان الله غير ما خره بكم او غير ما وديه منكم انت معمور بسد الخلق والفلد تبطلب مع اخيك بعض الناس انت تقرب منه ويبعد الله هيوتيك الديدنان كل ما اردت منه ويبعد انت شارك ايه اول شيء انت اللي جرك تكون تدعوه تستطيع قده يعملاش كده بعض الناس بيعملها كده غلط هذا غلط كده الضوار عمينا كده هو بس انت ها طيب جميل المطلوب ايه بقى؟ يعني تلزق العقل في العقل والكعب في الكعب مشاكل ولذلك الزيادات فيه بساعدة هاركة اللي فيها كنا نلزق الركب في الركب طمام من الصعب التلزق للركب في الركب جدا عندها تقوم بالصلاة تستقبل خلق رجليك صدرك موازيك كله ضائم ما تفتحش برضو رجليك اوه اوه ما تفتحش اوه خليهم بمستوى صدرك صدرك هكذا الكتفين وبرضو ما تضمهمش اوه اوه روح بينهما لكن بدون مجاوزة روح بينهما لكن بدون اين؟ وجهه طيب الان طاقه اضافيه عرفنا بسالب ايه؟ بس وتمام على الموجه ده المساله الطاقه الاضافيه كم تصعيد ويقص بالنسج لكن هي لها سلبي ممكن واحد في يتعثر فيه بالشيفه ممكن يسقط ممكن يستحق بلها بطريقة إن شاء الله حكيم أفتبه هذا الشيخ من الأيمين وجماعة منها لهذه المعصرين هناك من خلف هذا المعصرين هنا مسألة مستجددة يقول رجل حجة بأبوالي بأهل الصفحة كما في السؤال والجواب بس المسبوك في الصلاة يقرأ قرآن في الركعتين الاولى تزيد بالنسبه لهم والاخيره بالنسبه لامام لو قرا لا باس كان النبي عليه الصلاه والسلام يقرأ كان النبي عليه الصلاه والسلام حتى يقرأ بالسريه في ذلك الدور الرابع من الربعين لا باس ان شاء الله حالك تمام ابو عبدك شد الله لا